انزل ميم ذلك الكتاب and En ja, nu... dan يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت <تصفيق> Dank je. da <laughs> I والذين كفروا وكذبوا En dan ذلك <تصفيق> بما <تصفيق> والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم ترقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتهين ولكم تراقلون ثم قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة تفجرون من الله بغافل إنما تعملون أفتضمن أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يظلمون وإذا يا قل الذين آ أحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق لا تعبدون إليه Waarom? فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ We'll وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا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 سمشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله, أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل له قد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من ولقد مرنا به وانتم ظالمون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوره ونا ونصينا ونشرب في قلوب جم بكفرهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما مرهم نبذ فريق, نبذ فريق كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يظلمون واتبعوا ما تتن الشيء وما كفر رجلا من ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس, يغلمون الناس الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لاروت وماروت وما يغلمان من أحد حتى فيتعلمون من مَا ما يفلقون به بين المرء وزوجه وما ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق ولبئس ما شرعوا لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا والتقوى لما ثوبه لو كانوا يظلمون Thank you. وأقيم الصلاة Wat zeg إِذْ قال له ربه أَسْلِمْ قال أَسْلَمْتُ لرب النامين I'm لا تؤمنون ولا تسألون عن مكان يرملون سيقول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 En dat وما الله بغافلٍ عما عم تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطراً وحيث ما كنتم فولوا جوهكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم Yeah, <laughs> no lei ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسر Love المترجم للقناة give أجيب دعوة الداع إذا دعان. Go! <laughs> ياق <تصفيق> الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ Dank u. ja كسبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من 119. في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، وإذا تولى سافر. فيها ويملك الحورث والنسل والله قل لله اخذت سولذت بالاذ راح The oh, wall. Wow. فهدى الله الذين آمنوا لِمَا لما فِيهِ فيه من الحق وَاللَّهُ أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فستوا البأس الظراء وجل ذو يقول الرسول والذين آمنوا ما uh 119. كماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوا فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما يفعلوا من خير فإن الله به عليم <كتب> علي وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير السمير اللذي وكفرون بجي والمسجد الحرام وكفرون بجي والمسجد الحرام موسوعه <تصفيق> يا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك, فأولئك الله الرحيم رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل ناس أكبر من نفقة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا ويسألونك عن اليتامى قل إصلى Oh. واتقوا <تصفيق> الله النبي انفسكن ويا ترون ان ندا يتربص الشُّورُ وَالشَّرُّ فَإِذَا بَنَوْنَا نَجْدَهُ نَفْنَى ولا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلُوا قَالُوا قال إن الله مبتليكم بنار قال مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه إلا من اغترف غرفا بيده تشرب منه إلا قليلا فَلَمَّا مَا جَاء لفضيله الدكتور فلا أفرغ علينا صَبْرًا وثبت أقذاب I'm Mmm. -hmm. E um... أنظر إلى طعامك وشغي أصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير الأنهار تجري من تحت الأنهار له فيها من كل استمرات وأصابات وأصابه الكبر وله زرية ضعفاء فأصابها إصر فأصاب دون <تصفيق> كذا <تصفيق> Voilà. Well, عليهم ولا هم يحذنون الذين يأكلون اخبطوا الشيطان من المس ذلك وأهلاً 119. فإن لم يكونا